من الاخرين واصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم من يحموم لا بارد ولا كريم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 أفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُوهَا أَمِ اللَّهُ الْبَارِئُ ۚ قَالَ النَّاسُ هُوَ الْبَارِئُ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهونون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لا إذا بلغت الحرق وما وأنتم حين إذ تظرون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 فسفش باسم ربك العظيم